بوك تو دواتسددوا اثنان وعشرون اثنان وعشرون كوروتكا رزموبة تري محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تدخن؟ هل تدخن؟ раніше так سابقا، نعم. Але тепер я більше не палю. لكن الآن لا أدخن قطعيًا. لكن الآن لا أدخن قطعيًا. вам коли я палю؟ اي يزعجك ان انا دخنت اي يزعجك ان انا دخنت ني совсем ні لا على الاطلاق لا على الاطلاق це мені не заважає هذا لا يزعجني وشوش п'єте هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ كونياك؟ واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ ني، краще пиво. لا، الافضل بيره. لا، الافضل بيره. ви багато подорожуєте؟ اتسافر حضرتك كثيرا اتسافر حضرتك كثيرا؟ تاك، переважно це ділові поїздки. نعم وغالبا ما تكون رحله عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل. але тепер ми тут у відпустці. ولكننا نمضي الان اجازه هنا. ولكننا نمضي الان اجازه هنا يا كاسبيكا ما هذا الحر ما هذا الحر تاك سوهودني دييسنا سبيكوتنو نعم اليوم حار جدا فعلا نعم <تكلم> اليوم حار جدا فعلا خديما على البالكون Завтра тут буде вечірка. Ви також прийдете? Так, ми також запрошені. Нам. نحن ايضا مدعوون نعم نحن ايضا مدعوون